بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ محمد, محمد, محمد بسيوني يقدم مع تفسير سورة, سورة البقرة من قوله, قوله تعالى, تعالى وإن كنت في ريب.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 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا الخطاب هنا لمن وإن كنتم في ريب أي في شك مما أنزلنا على عبدنا أي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الخطاب لمن هنا قال العلماء الخطاب لمن جعل لله أندادا لأنه تعالى قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ثم قال بعدها إيه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فالخطاب هنا لمن جعل لله ندا وقلنا في الإسبوع الماضي الند هو المثيل والشبيه والنظير فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا وشركاء ونظراء فيقول الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا أي إن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا محمد عليه الصلاة والسلام فأتوا بسورة من مثله أي فاتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله سبحانه وتعالى واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك ولن تستطيعوه قال تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين طب هنا قد يسأل سائل فيقول الضمير في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله من مثل ماذا؟ هل من مثل القرآن؟ أم من مثل النبي عليه الصلاة والسلام الجواب قال جمهور المفسرين معنى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله أي من مثل القرآن وقال بعض المفسرين من مثله أي من مثل محمد عليه الصلاة والسلام في كونه بشرا وفي كونه أمياً لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك تلا هذا القرآن عليكم إبقى فأتوا بسورة من مثله جمهور المفسرين على أن من مثله أي من مثل القرآن وقال بعض المفسرين من مثله أي من مثل محمد عليه الصلاة والسلام في كونه بشرا لا يقرأ ولا يكتب طبعا تحدى ربنا جل وعلا الكافرين في آيات كثيرة من القرآن الكريم أن بمثل هذا القرآن تحداهم ربنا جل وعلا أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن فقال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ابقى تحداهم ربنا جل وعلا على أن يأتوا بمثله القرآن كله وتحداهم أن بعشر سور مثله فقال جل وعلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين كما في سورة هود وتحداهم ربنا جل وعلا أن يأتوا من مثله ابقى تحداهم بالقرآن كله وتحداهم بعشر سور وبسورة بسورة كما في قوله تعالى هنا في سورة البقرة وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بثورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وتحداهم ربنا سبحانه وتعالى فرادا وتحداهم جماعات وتحداهم بمكة وتحداهم بالمدينة فلم يعارض القرآن بشيء طائل من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي على محمد عليه الصلاة والسلام فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم أي أعوانكم ونصراءكم وقيل وادعوا شهداءكم أي آلهتكم وهذا قول آخر يبقى شهداءكم أي أعوانكم ونصراءكم وقال بعض المفسرين أي آلهتكم وقال بعضهم بل هي على بابها يعني إيه ادعوا شهداءكم يعني ائتوا بشهداء يشهدون لكم أن ما آتيتم به يعادل القرآن أو يقاربه وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم إيه صادقين إن كنتم صادقين في دعواكم ثم قال الله جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه نحن إذا نظرنا أحبتي في الله إلى بعض الفوائد في هذه الآية الكريمة التي يتحدى الله فيها هؤلاء الكافرين فيقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا فأتو بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين هذه الآية فيها فوائد عظيمة منها أولاً دفاع الله جل وعلا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله لأن الأمر هنا للتحدي فالله يتحدى هؤلاء بأن بمعارض لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا من هذه الفوائد فضيلة النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لوصفه بالعبودية والعبودية لله هي غاية الحرية العبودية لله شرف شرف لك أن تكون عبدا لله لأن من لم يعبد الله فلا بد أن يعبد غيره فإذا لم يعبد الله الذي هو مستحق للعبادة عبد الشيطان نسأل الله العافية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته هربوا من الرق الذي خلق له وبلوا برق النفس والشيطان فالعبودية لله شرف ولقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هنا بالعبودية بل في أكثر من موضع وصفه بالعبودية كما في الإسراء والمعراج قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فالعبودية لله شرف شرف لك أن تكون عبدا لله أيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية أن القرآن هذا كلام الله عز وجل لقوله تعالى مما نزلنا على عليه عبدنا مما نزلنا من الذي أنزل الله جل جلاله كونه كلام الله أن القرآن كلام والكلام صفة للمتكلم وليس شيئا بائنا منه وبهذا نعرف بطلان قول من زعم أن القرآن مخلوق فأهل السنة يقولون إن القرآن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا أيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية إثبات علو الله عز وجل لأنه إذا تقرر أن القرآن كلامه وأنه منزل من عنده لازم من ذلك علو المتكلم به المتكلم بالقرآن هو من؟ الله سبحانه وتعالى وعلو الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وتفاصيل ذلك في كتب العقائد في كتب الاعتقاد ولولا خوض أهل البدعة في ذلك محتيج إلى كبير عناء في إثبات علو الله عز وجل لأنه أمر فطري الناس فطروا على علو الله سبحانه وتعالى وعلى إثبات هذه الصفة بفطره النقية حينما يريدون أن يدعو الله عز وجل يرفعون أيديهم إلى السماء يا الله لأن الله في السماء فيقول الله تعالى مما نزلنا على عبدنا يبقى هذا دليل على ماذا؟ على علوما الله سبحانه وتعالى لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله قالت في السماء قال لها من أنا قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام فالله في السماء مستو على عرشه جل جلاله. أما الذين يقولون الله في كل مكان فالله في كل مكان بعلمه وحكمته ورحمته وسمعه وبصره ولكن بذاته هو في السماء الله بذاته في السماء مستو على عرشه سبحانه وتعالى علماء أهل السنة يطرقون إلى مثل هذا لدحض حجج أهل البدع علوه الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعق وغير ذلك لدخض أهل البدع وإلا فالناس بفطرهم يعلمون أن الله بذاته مستوى على عرشه سبحانه وتعالى أيضا من هذه الفوائد أن القرآن معجز حتى بسورة ولو كانت قصيرة لقوله تعالى فأتوا به بسورة من مثله كما في هذه الآية أيضا من هذه الفوائد تحدي هؤلاء العابدين للآلهة مع معبوديهم يعني ما بيتحداش سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يعبدون الآلهة فعث بل يتحدى أيضا يتحدى آلهتهم وهذا أشد ذلا مما لو تحدوا وحدهم فتحدى الله هؤلاء العابدين للآلهة مع معبوديهم فيقول جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا إيه شهداءكم آلهتكم وقيل أيضا أعوانكم ونصراءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تستطيعون أن تأتوا بسورة من مثل هذا القرآن ثم يقول جل وعلا بعدها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا يعني فإن لم تأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا شرطية قطع أطماعهم ثم يقول تعالى ولن تفعلوا يقطع أطماعهم بقوله ولن تفعلوا طبعا ولن تفعلوا يعني ولا يمكنكم أن تفعلوا ولن هنا للتأبيد لأن المقام مقام تحد الله جل وعلا يتحدى هؤلاء فيقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نفي التأبيد وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يستطع أحد من الكافرين أن يأتي بأي سورة من مثل هذا القرآن لا في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من بعده إلى الآن فالله تعالى يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة بما يتقون النار الجواب يتقونها بالإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اجعلوا بينكم وبين النار وقاية اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار التي وقودها الناس أي ناس الجواب الكفار الكفار الذين يموتون على الكفر معنى وقود النار يعني ما يلقى في النار لإيه؟ لإضرامها واشتعالها فهؤلاء هم وقود النار الكفار وقود هذه النار فالوقود ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه فيقول الله تعالى وقودها الناس وإيه والحجارة قال بعض المفسرين الحجارة هنا هي حجارة الكبريت وقال بعضهم الحجارة هنا حجارة الأصنام كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون نسأل الله العافية طب قد يسأل سائل فيقول هل للنار وقود آخر الجواب نعم من وقود النار أيضا فسقت الجن قال الله تعالى في سورة الجن وأما القاسطون فكانوا إيه؟ لجهنم حطبا اوقود النار من إيه؟ الناس وهم الكفار الذين ماتوا على الكفر وايضا الحجارة وايضا فسقة الجن طب قد يسأل سائل فيقول هل الجنة والنار مخلوقتان الآن الآن الجواب نعم وهذا معتقد أهل السنة والجماعة والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أيضا قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيضاً قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال تعالى: إن اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها. قال تعالى: إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيراً. قال تعالى.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 أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أيضا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء هكذا قال عليه الصلاة والسلام ولما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن له مرضعاً في الجنة وأيضاً قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم إلى آخر الأدلة منها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين منها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول أبو هريرة في هذا الحديث كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة والوجبة حجر سقط من أعلى إلى أسفل فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة تدرون ما هذا فقال الصحابة قلنا الله ورسوله أعلم فقال عليه الصلاة والسلام هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قاعها. فكل هذه أدل على وجود الجنة والنار الآن أيضا حديث لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها وأيضا حديث الرجل الذي خسف به فهو يتجلجل في النار كل هذه أدل على خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان ليس كما يقول البعض إن الجنة تفنى وأن النار تفنى فهذا خلاف ما عليه السلف فالصواب أنها تبقى أي الجنة والنار أبد الآبدين والدليل على ذلك كما ذكرنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأيضا استدل العلماء على وجود الجنة والنار بقول الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا كما في سورة النساء وقال تعالى في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وقال تعالى في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا قد يسأل سائل إن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتاب شفاء العليل أن الجنة والنار تثنيان. نعم هذا كلام. ذكره العلامة ابن القيم في كتاب شفاء العليل ولكن من باب الأمانة العلمية هذه زلة وقع فيها هذا العالم الجليل وكما هو معلوم أن الكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام فإن زمن العصمة قد انتهى يوم أن دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما قال شيخنا العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن قال لكل جواد كبوه ولكل صار من نبوة يعني ما من أحد معصوم كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام فلكل جواد كبوة ولكل صار من نبوة فما من أحد إلا ويخطئ لسنا بمعصومين فرد على ابن القيم عدد كبير من أهل العلم الصواب أن النار باقية أبدا الآبدين وكذلك الجنة لأنه إذا كان يخلد فيها تخليدا أبديا لازم أن تكون هي مؤبدة لأن ساكن الدار إذا كان سكونه أبديا لابد أن تكون الدار أيضا أبدية كما قال العلماء طب قد يقول قائل أو يسأل سائل لقد قال الله تعالى في أصحاب النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وأيضا في أصحاب الجنة كما في سورة هود قال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك قال العلماء لما كان أهل الجنة أسأل الله إن يجعلنا منهم لما كان أهل الجنة نعيمهم وثوابهم فضلا ومنة من الله بين الله تعالى أن هذا الفضل غير منقطع فقال تعالى عطاءً غير مجذوذ يعني غير منقطع ولما كان عذاب أهل النار من باب العدل والسلطان المطلق للرب جل وعلا قال تعالى في آية أخرى إن ربك فعال لما يريد وليس المعنى إن ربك فعال لما يريد أنه سوف يخرجه من النار أو سوف يفن النار ليس هذا هو المعنى والله تعالى أعلى وأعلم طبعا يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة فوائد وهي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين يستفاد منها أن النار دار الكافرين أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. بدليل قوله تعالى أعدت لمن؟ للكافرين وأما من دخل النار من عصاة المؤمنين فإنهم لا يخلدون فيها فهم فيها كالزوار لابد أن يخرجوا منها فلا تسمى النار دارا لهم بل هي دار للكافر فقط أما المؤمن العاصي إذا لم يعفوا الله تعالى عنه فإنه يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج منها إما بشفاعة أو بمنة من الله وفضل أو بانتهاء العقوبة يعني المؤمن العاصي الذي يدخل النار قد يخرج بشفاعة النبي المختار عليه الصلاة والسلام كما قال شفاعة لأهل الكبائر من أمته أو بشفاعة الشهداء أو النبيين أو الجبار جل جلاله أو بشفاعة الولد لأبيه إلى غير ذلك أو الأبي لابنه أو إلى غير ذلك من الشفاعات أو يخرج بمنة من الله وفض أو بانتهاء العقوبة الشاهد أن النار أعدت للكافرين أما عصاة المؤمنين فإنهم يدخلونها ثم يخرجون منها أيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية أن من عارض القرآن فإن مأواه النار بدليل قوله تعالى فاتقوا النار فاتقوا النار أيضا من هذه الفوائد أن الناس وقود للنار كما توقد النار بالحطب فهي في نفس الوقت تحرقهم وهي أيضاً توقد بهم فيجتمع العذاب عليهم من وجهين نسأل الله العافية أيضاً من هذه الفوائد إهانة هؤلاء الكفار بإذلال آلهتهم وطرحها في النار على أحد الاحتمالين في قوله تعالى والحجارة لأن من المعلوم أن الإنسان يغار على من كان يعبده ولا يريد أن يصيبه أذن فإذا أحرق هؤلاء المعبودون أمام العابدين فإن ذلك من تمام إذلالهم وخزيهم نسأل الله العافية شفت ما يعذب الإله اللي بيعبده أو يذل أو يهان فهذه ذلة له ذلة للعابد وخزي له أيضا من هذه الفوائد أن النار كما ذكرنا موجودة الآن لقوله تعالى أعدت أعدت للكافرين ومعلوم أن الفعل هنا فعل ماض والماضي يدل على وجود الشيء وهذا أمر دلت عليه الآيات في كتاب ربنا ودلت عليه السنة من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عليه الجنة والنار ورأى أهلها يعذبون فيها رأى صلى الله عليه وسلم عمر بن لحي الخزاعي أجر قصبه أي أمعاءه في النار ورأى صلى الله عليه وسلم المرأة التي حبست الهرة أي القطة حتى ماتت جوعا فلم تكن أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ورأى صلى الله عليه وسلم في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجاج بهذا المحجن يعني بعصام معوجة كان يسرق الحجاج بهذه العصا إذا مر به الحجاج جذب متاعهم بهذه العصا المعوجة فإن فطنا صاحب الرحل لذلك ادعى أن الذي جذبه المحجن فإن لم يتفطن أخذه فكان يعذب والعياذ بالله بمحجنه هذا في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها أيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية والتي قبلها أن القرآن هذا والله معجز نعم معجز أعجز البشر معجز بجميع أنواع الإعجاز لأنه كلام الله وفيه من وجوه الإعجاز ما لا يدركه أحد من ذلك أولا قوة الأسلوب وجماله والبلاغة والفصاحة وعدم الملل في قراءته فالإنسان يقرأ القرآن صباحا ومساء ولا يمل ربما يختمه في يومين أو ثلاثة ولا يمل إطلاقا لكن لو كرر متنا من المتون أو قرأ كتابا من الكتب أو قصة من القصص كما يقرأ القرآن يومياً قد يمل ولكن مع القرآن لا يصاب بالملل فهذا معجز في أسلوبه وقوته وجماله وفصاحته وبلاغته أيضاً معجز بحيث إن الإنسان كلما قرأه بتدبر ظهر له بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة الأولى كلما قرأت القرآن ازددت علما ومعرفة ووقفت على بعض المعاني وبعض الاستنباطات كلما قرأت ازددت معرفة وفهما وتدبرا وقراءة ازددت علما ونورا وبيانا وفصاحة وبلاغة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أي آية في القرآن أعظم هو يسأله لأنه يعلم أنه أشد الصحابة حرصا في قراءة القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن فقال أبي في البداية الله ورسوله أعلم ثم سأله عليه الصلاة والسلام فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم هل علم أبي أن آية الكرسي هي أعظم آية من فراغ؟ أو من أم من كثرة القراءة الجواب من كثرة قراءة القرآن فكلما قرأت القرآن بتدبر ظهر لك في القراءة الثانية ما لم يظهر لك في القراءة الأولى فهذا إيه؟ إعجاز أيضا من هذا الإعجاز صدق أخباره بحيث يشهد لها الواقع وكمال أحكامه التي تتضمن مصالح الدنيا والآخرة لقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أيضا من هذا الإعجاز في القرآن تأثيره على القلوب والمناهج وآثاره حيث ملك به السلف الصالح رحمهم الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم أعنا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين وأكتفي بهذا القدر وللحديث بقية انقدر الله لنا البقاء واللقاء في الاسبوع القادم إن شاء الله تعالى ولا أنسى أن أذكر حضراتكم بأنني سأبدأ إن شاء الله تعالى من يوم الخميس القادم من يوم الخميس إن شاء الله تعالى القادم سأبدأ في شرح كتاب من كتب الفقه وهو كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة وهو لمجموعة من علماء السعودية وهو كتاب في غاية الروعة فسأبدأ في شرح إن شاء الله تعالى من الخميس بإذن الله تعالى وسيكون هذا في مسجد الذكر الحكيم مسجد الذكر الحكيم طبعاً مش عارف مكانه ولكن لعل البعض يعرفه وإن شاء الله تعالى سيكون هذا في كل يوم خميس بعد صلاة العشاء يبقى هنا هيبقى تفسير وفي الذكر الحكيم إن شاء الله تعالى بعد صلاة عشاء يوم الخميس إن شاء الله تعالى من كل أسبوع سيكون درس شق يعني إزاي نتوضى إزاي نصلي إزاي نغتسل كيف يتزوج الرجل كيف يطلق كيف يرث طبعا هذه كيف يبيع كيف يشتري هذه أمور يسأل عنها كثير من الناس فنحن في أمس الحاجة إلى العبادات والمعاملات، فأسال الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمةه وبركاته.